simon وحيد الكربلة والحومة يعدمور يتفجر نور بمهجدي من يشجد النحار من يذكر الله يرتفع للأمة هي الذكور يشهر سيوف براك عدة في وجه كل شمور في وجهك الشمور خلني على جناحك أصب ورد الدمع جمور ألطم الرأس وأنت حب ألطم على الصدور خلني أشوف رواحتي وكحل النظار يا رب على كل ما جرى اسجد الهلاك شكور اسجد الهلاك شكور ترى بالدنيا عنها تسافر وحدك مغاراب وبلينا عصر سيمون يردعطيل دمك اليوم ما يسي ايها حسين وحسينا وحسينا ايوا يا فصل لك الخبار مسلم يا بعد أهلي ترى أحوال ما تسور طاحب حفيرة العدى أضم الله الأجور جسمه مخطط بالدماء وبغرب تايخه وبغرب تايخه قاعت مكاتي بالغضب الهم لمحات بص اجت قاعه في خجل تتفلا بالنص الها حياتي في اد ولا يا صاحب الامور قلبي تبار من الولد لعنا الى الحشو لعنا اله <سؤال> الحشور هذه الماسير عندك لازم الحاره بالخيان تترقى بالبطال يا هلال عاشر بالالم يا ليتك ما تهي شافت الزهره ذاك تمسح دمعه الطوفين هذا رسول الله وعلي من جنته نزل من جنة نزل يعطي القاسم لامتة دمعة حزين تطيل يصرخ بدمك تلبية هيهات من نذيل حيا على خير العمال حيا على الكتيل نصرك على اسنان هم ذات الواصل هم ذات الواصل احمل بكفي كل المشاعر اغرس ضياها فيكم فضايل فيكم فضايل فيكم فضايل, فيكم فضايل سلمون يا بلاع الحرب نجم السماء افل عرمه وغريبه اشتاق لا عز ولا و اناك يا حامل مشراعه وينك يا ابو الفاضل ترضى يا خويا انسبي وركب على الهزين وركب على الهزين ايتامك تصرخ بالعطش والخيم تشتعل تمسح قدها برايتك ويرفروف في الأمان كل هالمصايف يا بطل والله تهيد جبال تقعد أسولف لك على كل الجارة وحصان كل الجرا وحصن الست الرايه وقفت سايين وين